Book 2 3 3 Знакомство Атааруф Атааруф Привет Мархабан Мархабан Доброго дня مرحبا مرحبا ياك sprawy كيف حالك كيف حالك؟ فيز يوروبي هل انت من اوروبا؟ هل انت من اوروبا؟ فيز اميريكي هل انت من امريكا؟ هل انت من امريكا؟ ويز ازي هل انت من اسيا هل انت من اسيا او في, في اي فندق تقيم في اي فندق تقيم ياك довго ви вже тут منذ متى وانت هنا منذ متى وانت هنا як надовго ви залишаєтеся? Кам сатабака хуна? Кам хуна? Чи подобається вам тут? Ви тут у відпустці? هل тамдуна ايجازаткум Гуна? هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ ودعوا تمنه يجب ان تزوروني يجب ان تزوروني. ось моя адреса هذا هو عنواني هذا هو عنواني. мы побачимося завтра هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ نجال، يا وج شؤي запланував. запланувала. يؤسفني. لقد اصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد اصبحت مرتبطا بشيء. بويتة. الى اللقاء. الى اللقاء. до побачення. أراكم قريبا أراكم قريبا دو زوستريتشي الى اللقاء قريبا الى اللقاء قريبا